اثنان وعشرون استمع إلى الكلمات الآتية وضع الحركة المناسبة لحروف العين والغين والطاء والضاء ثم لونها كما في المثال معلم طريق غيوم مظلة علم